111. إذا الشمس كورت 112. وإذا النجوم كدرت 113. وإذا الجبال سيرت 114. وإذا العشار عطلت 115. وإذا الوحوش حشرت 116. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت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 122. فلا أقسم بالخنس 123. الجوار الكنس 124. والليل إذا عس عس 125. والصبح إذا تنفس 126. إنه لقول رسول كريم 127. قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثما اميد وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنيد وما هو بقول شيطان رجيم فا اين تذهبون